سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اذ يتبعون الا الظن وما ت ه و الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة النابلسي أ ى و م له ه من ع م ت ب ع و ن إ ل ا ا ل ن وإن ا ل ن يغني لا م ن ا ل ح ق ش ي ئ ا فأعرض عم من ت و ل عن ذ ك ر ا و ل م ي ر د إ ل ا ا ل ح ي ا ة الله د ن ي ا ذ ك م ب ل غ م من ا ل ع ل م إ ن ربك ه و أ ع ل م ب ه ا ل ع ن س ب ي ل ه وهو أ ع ل م ب م ا ل ه ا س ل ا ا م ا ف ي الأرض ليجزي ا ل ذ ي ن أ س ا ا ء و ب م ا ع م ل و الله ويجزي ا ذ الحسنى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 ان لا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان إ ل ا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان إ ل ى ربك المنتهى وأنه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 ه و رب ر ا ل ش ع س و أ ن ه أ ا ل ن ا ب ل أ ي للعلوم ى الاسلاميه ل ربك ت ت م ا ر ا ه ذ النابلسي نذير ذ ر للعلوم الاسلاميه ل ن اسماء الله ا ل ح و ن ى فاسجدوا لله و ا ع ب د و ا